من السيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة لنسل وقعتها كاذب في سان فيو بونتي شعاعا الا وجتن الضوء عايزين سنير هباء من بس <تصفيق> إذا رجت الأرض رجا وبستة فكانت هباء من بس Hələdiyiniz üçün فَذِكْرُ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لَا يَصُدُّ عَنْهُ Yəqin ki, biz indi toy وكأس من معيه لا يخدعون عنها ولا ينزفون وفاكزة ما يتخيل كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرض أخاب الشمال ما أخاب الشمال Lord oh. سُنْدَيْم هذا نزلهم يوم الدين نحن قد كنا قوم فلو وَ quzam toş س ule فለule Bye. candidat wenn I said be mm it -hmm.